الجامع لأحكام القرآن، الاعداد الإذاعي مأمون النجار، الاخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الحادية والعشرين من مسائل الآية الرابعة والثلاثين بعد مئتين من سورة البقرة. وكان يتحدث فيها عن عدة أم الولد بالضبط يا ولدي فماذا تذكر من كلام الإمام في هذه المسألة؟ قال الإمام إن العلماء اختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال الطائفة عدتها أربعة أشهر عشر وروى أبو داوود والدار عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر يعني في أم الولد الله الله الله فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي قلنا يا اخواني ان مالكا والشافعي واحمد وابا ثور قالوا عدتها حيضه وهو قول ابن عمر قال ابن المنذر وبقول ابن عمر اقول لانه الاقل مما قيل فيه وليس فيه سنه تتبع ولا اجماع يعتمد عليه وذكر اختلافهم في عدتها في العتق كهو في الوفاه سواء إلا أن الأوزعي جعل عدتها في العتق ثلاث حيض أصح هذه الأقوال قول مالك لأن الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق فانتفى بذلك أن يكون عن غيره وقال عز وجل والذين يتوفون منكم ويضرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة فدل على أن الامه بخلافها وايضا فإن هذه أمة موطوئة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة أصل ذلك الامه المسألة الثانية والعشرون إذا ثبت هذا فهل عدة أم الولد استبراء محض أو عدة فالذي ذكره أبو محمد استبراء وليست بعده. وفي المدونة أن أم الولد عليها العدة وأن عدتها حيضه كعدة الحرة ثلاث حيض وفائدة الخلاف أن إذا قلنا هي عدة فقد قال مالك لا أحب أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضا قال ابن القاسم وبلغني عن أنه قال لا تبيت إلا في بيتها فأثبت لمدة استبراءها حكم العدة المسألة الثالثة والعشرون أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثة أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال الطائفة لا نفقة لها كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي وفيه قول ثاني وهو أن لها النفقه من جميع المال قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الاطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقه الحامل من أزواجه وقال القاضي أبو محمد لأن نفقه الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعصار فبأن تسقط بالموت اولى وأحرى المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى أربعة أشهر وعشرة اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله تعالى ميقاتا لعده المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا فقال بعضهم لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضه تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر وإلا فهي مسترابة وقال آخرون ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى وعشرة روى وفيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العالية أنه سئل لمضمة العشر إلى الأربعة الأشهر قال لأن الروح تنفخ فيها وسيأتي في سورة الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى وقال الأصمعي ويقال إن ولد كل حامل يرتقض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره أركضت فهي مركضة يقول الشاعر ومركضة صريحي أبوها تهان لها الغلامه والغلام وقال الخطابي وقوله عشرة يريد والله أعلم الأيام بلياليها وقال المبرد إنما أنث العشر لأن المراد به المدة المعنى وعشر مدد كل مدة من يوم وليلة فالليلة مع يومها مدة مدة معلومة من الظهر وقيل لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها وعشرة أخف في اللفظ، فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة تقول صن خمسا من الشهر فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي قال ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالي كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي حلت للأزواج وذلك لأنه رأى عدة مبهمه فغلبت تأنيس وتأولها على الليالي وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو بكر الأصم وروي عن ابن عباس أنه قرأ أربعة أشهر وعشر ليال والآن ننتقل إلى الجزء الثاني والأخير من الآية وهو قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وفيه ثلاث مسائل الأولى أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن وهو عبارة عن انقضاء العدة المسألة الثانية قوله تعالى فلا جناح عليكم خطاب لجميع الناس والتلبس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء وقوله تعالى فيما فعل يريد به التزوج فما دونه من التزين والطراح الإحداد وقوله بالمعروف أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأنه حق للأولياء كما تقدم المسألة الثالثة يا إخواني في هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة وفيها رد على اسحاق في قوله إن المطلقة إذا طعنت في الحيضه الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضه الثالثة ولم يذكر غسلا فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك والحديث عن ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله معروفة فيه تسع مسائل الأولى قوله تعالى ولا جناح أي لا إثن والجناح الإثن وهو أصح في الشرع وقيل بل هو الأمر الشاق وهو أصح في اللغة قال الشماخ إذا تعلو براكبها خليجا تذكر ما لديه من الجناح وقوله تعالى عليكم فيما عرضتم المخاطبه لجميع الناس والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتده أي لا وزر عليكم في التعريض بالخضه في عده الوفاه والله تعالى أعلى واعلم سبحان الله سبحان الله الحمد لله يا الله والله اكبر وكالعاده يا عم فقد ادركنا الوقت سريعا وهذه يا ولدي هي عادتنا دائما مع مولانا الامام قم الان الى شؤونك وغدا باذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الامام القرطبي وكتابه الجامع لاحكام القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يعيش في رحابه معكم مأمون و ومحمد مشعل إذا عد القرآن الكريم من القاهرة إخوتنا في رحاب الإيمان مع أن نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية العشرين من سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 أكبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين